بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أذير الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا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 واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله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 قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقائي نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لتنبيون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عم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 فَقُلِ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَامْتَضِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُمْتَضِرِينَ وَإِذَا ذَقْنَا سَرْحَمَتَمْ يَا بَعْدِ الْضَرَآءِ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إن رسولنا يكتبون ما تمكنون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بِهَا جاءت ريح العاصف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 انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت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 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 أشرهم جميعاً، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.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 قل لله يبدو الخلق ثم يعيده فأن تأفكون قل هل من شركاءكم من يهدي إلى الحق قل لله يهدي إلى الحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَالَ يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنيهن الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن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 وَإِنَّمَا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُول فإذا جاء رسولهم قضي بينه بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمسك أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم مناكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به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 فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غما ثم فضوا إلي ولا تنظرون فإن توليت فما سالتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين تكذبوا فنجيناهم ومن معه في الفلك وجعلناهم خلايف وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقن الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومك ما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وقيم الصلاة وبشّر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك تيتفرعون ومرأه زينة زينة وأموالا, زينة وأموالا الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد وجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعا من سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في وجنوده فأتبعهم في وجنوده بغوا وعدوا. حتى إذا دركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فلنفعا إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لا في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وَاجْعَل الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْبِئُكُمُ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَثَلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله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 وكيل، واتبع ما يوحى إليك، واصبر حتى يحكم الله، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.